وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا تحر مبين أم يقولون افتراه قل إن فَلَا فلا تملكون لي من الله شيئا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 قُل اَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عند ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم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 وَالَّذِي قَالَ لَهَا لَبِئْسَ لَكُمَا أَسْقَيْتُ مِنَّا أَنْ تُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قبلي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 أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الذن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 وَذِكْرِ اخَاوٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إني يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفِكَّنَ عَن آلِهَتِنَا فَآتِنَا بِمَا تَوَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ولكني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 وَلاَا قَد مَكّهُ فمَا إَِّكَّ كُمْ فيِيهِ وَجَعََّا لَهُم ثمَا وَجَعَنا لَهُم ثمَماءُ وَأَبفَارَهُ وَفْكِيدَة ثمَم أَوْنَا عَنهُم سَمعُهُم فَمَا أَغْنَا عَنْهُم سَمْرُهُم وَلَا أَبُصَوُهُمْ وَلَا أَفْكِدَتُهُم مِ شيءَي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 بَلْ بَلُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْبَنِي يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ قالوا يا قومنا إنا سنعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحظ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 ُوبِكُمْ وَجلكُم مِن عَذاَابٍ أَلم وَمَ ل يُجبدَا يَ الللههِ فَلَسَ بِمجِم فِي الأرض وَلَسَ لَهُ مِ دُونِهِ أَل أُلائِكَ فِي بَلم مُبين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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العلم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلار